ما أغلق الباب بالمذاليج والمسريع، فاستعملوا هذا الدعاء، واستعملوا هذا الدواء، ففيه الغذاء والشفاء لانه من الملك صاحب العظمة والكبرياء. أكثر من السلام والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي. محمد فت القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم وارحمكم الله.